بسم الله الرحمن الرحيم إ ذ ا ا ل سماء ش ق ت و أ ذ ن ت ل ر ب ها و حقت و إ ذ ا ا ل أ ر ض م د ت و أ ل ق ت ما في ها و ت خ ل ت و أ ذ ن ت ل ر ب ها و حقت يا كادح انك كادح إلى ربك ك د ح الى ا يا ن الإنسان إنك إ كادح ربك كدحا فملاقيه فأما أوتي كتابه بيمينه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 فما لهم لا يؤمنون و إ ذ ا قرئ عليهم ا ل ق ر آ ن لا يسجدون سجد وجهي للذي خلقه وشق سمعه وبصره بحوله وقوته فتبارك الله أ ح س ن الخالقين اللهم اكتب لي بها عندك أ ج ر ا وضع عني بها وزرا واجعلها لي عندك دخرا وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود الله أ ك ب ر بل الذين كفروا يكذبون والله ل أ ع موسوعه بما ا ب أ م ل ن ا ا ل س ي ن ن آ م و ل ل ع م ل و ا الاسلاميه ص ل ح ا أجر غ ر م ن و